يليها كتاب التوحيد وكتاب التوحيد لم يأتي الشيخ الحمد لله برحمة الله بشيء من تلقاء نفسه لذلك لم يذكر في كتاب التوحيد قلت بل لم يضع له أيضا حتى مقدمة وجميع ما فيه من الكتاب أو السنة ولم ينقل سوى أقوال خمسة من العلماء وهم ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي في حديث في آخر باب حيث قال ولوه طرق والبغوي رحمه الله والمصنف رحمه الله فقهه في أمرين في التراجم وفي ترتيب النصوص فالنصوص لم يضعها رحمه الله عبثا وإنما وضعها تسلسلا في المعاني والأحكام نعم حسن الله إليكم بإسنادكم المتصل إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن نعبد الله واجتنب الطاغوت الآية وقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا الآية قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها في فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية وعن معاذ بن جبلٍية رضي الله عنه وأنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله على وقال فإن حق الله على الإباد يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أُبشِّر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن عبادة من الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم يعني, مريم يعني ترتين المؤلف وسنعطيكم نموذج مثل هذا الباب ذكر في الآية الأولى أن التوحيد يجلب الأمن وفي الحديث الذي بعد في النص أنه يدخل الجنة ثم أنه يحرم عن النار ثم أن كلمة التوحيد ترجح, بك... ترجح بكل ذكر ثم أن توحيد يغفر الذنوب يعني أن النصوص لم يضعها عبثا، وإنما متسلسلة حسب المعاني وهكذا في كل باب أحسن الله إليكم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن بادة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلى الله وعده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن إيسا عبد الله ورسوله وكلمته وألقى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرج ولهما في حديث اعتبانا رضي الله عنه فإن الله قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله وعن نبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وادعك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وللترمذي يحسن وعنانس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد من الجبارين فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض الباريحة قال قلت أنا ثم قلت ما إني لما كون في صلاة ولكنني لوذغت, لوذغت قال فما صنعت قال قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قال قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال قلت حدثنا عن برائة بن حسيب رضي الله عنه أنه قال لا رغية إلا من عين أو حومة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباس رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى قومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبع ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ثم نهضب دخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فقرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة من محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أين يشرك به وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبنيا نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما خاف عليكم الشرف الأصروا فسئل عنه فقال الرّياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قال باب الدعاء إلى شهدتها لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وعني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو منه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية لا أن يوحد الله فإنما طاعوك لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنما طاعوك لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم صادقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنما ضعووك لذلك فياك ما امام وارهم وتقداه والمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال أخرجه وله مع سالم بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه فبات الناس يذوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يطا فقال أين علي بن أبي طالب فقيل له يشتكي عيني فأرسلوا إليه فأتي به فبصر في عينيه ودعاه فبارك كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرأية وقال فذع لها رسل كهتا تنزل بساحتهم ثم دعو من الإسلام وأخبرهم بما يجبع عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قوله يدوك أن يخوضون قال باب تفسير التوحيد وشادة لا اله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم وسيلة أيهم مقرب الآية وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم اليبي قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أمدادا يحبنا ومكحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إ من دون الله حر ماله ودمه وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ينحوي ما لرفع البلايا ودفعه وقول الله تعالى قل فرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات تضره الآية عن عمران من حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يديه حلقة من سفرين فقال ما هذه قال من الوهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما فلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا قال من, من تعلق تميمة فلا أتم الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك وأن حذبت رضي الله عنه أن ورى رجلا في يدي خيط من الحمى فقطعه قونه تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رواه بن أبي حاتم قال باب ما جاء في الرقاة والتمائم في الصحيح أنا يمشي لنا صارير رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفهني فرسل رسول أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وترين أو قلادة إلا قطيعة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاة والتمائم وتولت شرك رواه أحمد وابو داود وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا عن من تعلقشين رواه أحمد والترمذي التمائم مشي من يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان من القرآن في بعضهم فيه بعضهم أو لم يفرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم من مسعود رضي الله عنه هي التي تسمى عزيمة خص منه الدليل ما خلا من الشريف قد رخص رسول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتي ولا شيء يضعون ويزعمون أنه يحب المراتي نازع والرجل رجلي المراتي وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع في عل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد الحياة أو وترا وتر أو استجاب الرجع دبتنا وعظم فإن محمدا بريء من وعن سعيد بن جبير أن أنه قال من قطع تميمة من قطعت ميمه من كان كعيد لراقبة راه ولو عن إبراهيم أنه قال كان ويكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ما وقول الله تعالى أفرأيتم الله والعزاء الآيات عن أبي وقيد ليث رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونح ونح حدثا وعهد بكفر وللمشركين سدرة يكفون عندها وينطون بياسن حتى يقول لا ذات وأنواث فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله إجعلنا ذاتا وأنواث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنا سن قلت الذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى جعل لنا إله كما لو قال إنكم قوم تجهلون لا تركبون نسانا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قال باب ما جاء في الذبح لغير الله يقولوا الله تعالى قل إن صلاته ونسك يوم حيا لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل ربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير من على الأرض رواه مسلم وعن طارق بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وك. فذلك يا رسول الله قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئا يقرب قالوا له قرب لو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد قال باب الله يذبح لله يوم كان يذبح في لا الله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية عذاب من الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحرئ ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان في أوثان من أوثان, من أوثان الجاهلية يعبدوا قالوا لا قال كان في عيد من عيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك من Adam رواه أبو داود واسناده على شرطهما قال باب من الشرك نذر للغير لله لقوله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 قال باب من الشرك لاستعادة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن الآية عن خولة بنت عكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم قال باب من الشركة يستغيث بغير الله أو يدعو وغيره وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنفع وقالت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أن من يجيب المضر إذا دعه ويكشف السوء الآية روى الطوراني أنه كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يذلم مننا فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق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 قال باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الايه وقوله والذين تدعون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم الايه في الصحيح ان انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال كيف في الحق شج النبي فنزلت ليس لك من الامر شيء وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع في الركعه من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفي رواية ندوعلا صفوان بن يومية وسهيل بن عمرو والحارث بن إشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي عن أبي ريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وأنذر عشراتك على قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفي يا عمارت أما رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت سليني ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئا قال باب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح أنا بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعنا لقوله كأنه سلسلة على صفين ينفذون ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق الصمغ هكذا بعضه فوق بعضه وصفوانه بتفه حررها وبدد بين صابع. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر وإلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما دركوا الشياب قبل أن يلقيها وربما علقها قبل أن يدركه وفيكذب معهم يتكذب فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدقوا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات من رجفة وقال رعدة شديدة شديدة من الله عز وجل فإذا سمع ذلك هل السماوات صاعق وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر سماء ساله ملائكتها ما ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال ويقولون كلهم ما قال جبريل فينتي جبريل بالوحي لحيث أمره الله عز وجل قال باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله ماذا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قلذوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل هذا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم ظهير من ولا تؤمن فوالشفاعة من ده إلا لمن أذن له الآية قال أبو العباس رحمه الله تعالى أن ف الله وعما سواه وكل ما يتعلق بالشركين فإن فأن يكون لغيره ملكا أو قصدا أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أن لا تؤمن إلا لمن أذن له رب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متبيلة يوم القيامة كما نفعها القرآن وأخبر النبي صلى الله رضي الله عنه وياك في استودع ربى وإحمد لا إبتدوا الشفعة أولا ثم يقال له رفع رأسك وقول اسمع وسلطوا وشفعة شفعة وقال له شفع أبو ريدة رضي الله عنه من سألنا زب شفعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبي فتلك الشفعة لأجل الخلاص بإذن الله ولا, ولا تكون من ينشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على الأجل الخلاص ويفاهم في لهم بواسطه الدعاء من أذن له أن يشفعني يكرمها ويانال المقام المحمود فالشفعة التي نفها القرآن وما كان فيها شركني هذا أثبت شفعة بإذن في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب charge جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي ميت وابو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له وهو ترغب عن ملة عبد المتطلبية فع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قاله وعلى ملة عبد المطلب يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى وأنزل الله فيها بطالب إن إنك لا تهدي من نحببت ولكن الله يهدي من يشاء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 حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبادة وقال من القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرون كما أطّر النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو قال حديث صحيح وألي علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل كل قالها ثلاثة قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن انه سلمت رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة ترتهاى بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قال أولئك شرار الخلق عند الله فأولئك اجمعوا بين الفتنتين فتنة الفتنت القبور وفتنة التماثيل وله معنا رضي الله عنها قالت لما انزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيق قال طرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأئهم مساجد يحذر ما صنعوا ولو ذاك وبرز قبره غير أنه خشنا يتخذ مسجدا أخرجه ولمسلم عن جد رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول إني أبرو إلى الله أن يكون لي إني أبرو إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت مت خذا من أمتي خليلا لاتخذت وابا بكر خليلا ألا وإنما من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بيئهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك فقد نهى في حياته ثم إنه لعنوه في السياق من فعل والصلاة عندها من ذلك وإلا يبنى مسجد وهو معنى قوله أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الأرض مسجدا ولأحمد بسند جيد عن المسعود رضي الله عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وممحيا والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه هو أبو حاتم في صحيحه حسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين وصيرها وثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم يدخلون قبورا بها مساجد ويبنون جدرا بسند عن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى فريدوا لا اتولوا قال كان يلد له السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال والجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلد السويق الحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن باب مجافر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عيدتم حريص عليكم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بودكم قبورا ولا تجعلوا قبرا عيدا وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواه وثقات وعن علي بن الحسين النورة رجلا يجي إلى فرشل كان يندقل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا فيها فيدعوا فنهى وقال لأحدثكم حديثا سمعته من أبي ويجدع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بودكم قبورا فإن سليمكم ابلغني أينما كنتم رواه في المختارة باب ما جاءنا بعض هذه الأمة عبد الأوثان وقوله تعالى ألم ترى الذين تنصيب من الكتاب يؤمنوا بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغطب عليه وجعل منه القردة والخلازرة وعبد الطاغوت الآية وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتتبعون سنة كان قبل قم احدوا القذال في حتى لو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الأرض فريتمها شارقا ومغاربا وان امتي سيبلغون ملكها ما ذوي لي منها واعطيذ الكنزين الاحمر والابيض واني سألت ربي لامتي ان لهلك بسنه عامه والا هو سلطاني معد ومن سوا انفس فاستبحي حبايطهم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضائا ف هو لا يرد وان يعطيكم يومتكم الا لو لكم سيد ولو سلطان معدوم من سوا انفس في السبي حبيضتهم ولو اجتمع من بغطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البلقاني في صحيح وزاد وإنما خاف على أمة الأمة المضلين وإذا وقعهم السيف لم يرفع إلى من قيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين حتى تعبد فيها أم من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمة كذبة ثلاثون كلهم يزعوا أنه نبي ونخاتم النبي نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضر من خاذ لهم حتى يأتي الله تبارك وتعالى باب ما جاء في السحر منصورة, منصورة ولا تزال نعم شيخ ولا تزال. قال ولا تزال طافة من أمتها حق منصورة لا يضر من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى باب ما جاء في السح وقول الله تعالى ولقد علموا من اشترى ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جاء بالطاغوت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حين واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات قال رسول الله ماهن قال الشيطان بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وكذب الرّبا وأكل مال التيم والتوالي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنة تخرج وعن جند مرف حد الساحر يضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح وأنهم وقوف وفي صحيح البخاري عن ماجد ابن عبادة أن قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلون كل ساحر زاحر قال فقتلنا ثلاثة سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بقتل جالية لا سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة مصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بلان شيمنوع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن قال حدثنا عوف الحيان على قال حدثنا قطن من قبيس عن النبي أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العيافة والطرق الطيارة مين للجبد قال عوف العيافة زجر, زجر الطير والطرق الخط يخط بالطير قال إن العيافة والطرق الطيارة مين للجبد قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال حسن منه الشيطان اسناد جيد ولي أبي داود أنساء بن حبان في صحيح المسند منه وعن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة النجوم فقد اقتبس شعبة مسحي زاد ما زاد رواه أبو داود بسناد صحيح وإن ساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد, عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم من عقب هي النبيمة القاله بين الناس رواه مسلم وله مال ابن عمر رضي الله عنهما ان الله صلى الله عليه وسلم قال اننا البائن سحرا باو ما جاء في الكهانه ونحيهم رواه مسلم في صحيح هي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى رافا فساله وعجبه فصدق وتقبل له صلاه 40 يوما وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والأربعة والحاكم وقال صحيحنا شرطه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كالتا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وَالِي أَبِي أَعْلَى بِسْلَةِ جِعِينَ عِنْ مَسْعَدَ رضي الله عَنْهُ مِثْلُهُمْ أَقُوفًا وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُسَيْنٍ رضي الله عَنْهُ مَرْفُوعًا ليس من من تطير وتطير له وتكهن وتكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقوا بما يقولوا فقد كفر على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزر بسنال وقال الطبراني بإسناد حازم من حديث بن عباس رضي الله عنه قالوا من اتى قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور وقدماته يستدل بعلم سلوكه مكان الضالة ونحوي ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل هو الذي يقدر أمه في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لعروف اسم الكاهن ومن الجوار المال ونحوه من, من, من يتقن في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون باجاد ومنظر في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوت فقاله من اعيه الشيطان رواه أحمد بن زيد الجيد رواه داود وابو داود وقال سئل أحمد عنها فقال المسعود يكره هذا كله وفي البخار عن قتال قلت ابن المسيب رجل به طبنا وخذ عمراته يحل عنه أو ينشر قال لا بأس بي إنما نبي فأما ما ينفع فلم عن انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن نشرة حل السحر عن المسحر وأنه عن حل بسحر مذني وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطن عمله عن مسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأجوية المباحة فهذا جائز باو ما جاء في التطير وقوم الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية عن أبي ريوط رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر اخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا غول وله ما عن نس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويجبن الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولا بيدا ولا بسلاط صحيح إن عقبة من عمير رضي الله عنه إنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنوا الفعل ولا تردوا مسجون فإذا راح أحدكم ما يكرهه فليقول اللهم لا إله إلا أنت ولا إتفعسية إلا أنت ولا حول قوة إلا بك وعلم ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع عن الطياره شرك الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وبينا الاخر من قول من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولأحمد من حديث ابن عم رضي الله عنهما من ردته الطيرة من حاجتي فقد شرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث فضل عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك باب ما جاء في التنجيم قال البخاري رحمه الله في الصحيح قال قتادة خلق الله مواذي النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين علامات نمتدى فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيب وتكلف ما لا علم له بإنتها وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص, ولم يرخص ابن عينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم ثلاثة لدخل الجنة خمري وقاطع ورلح وصدق من سحر وام بن حبان في صحيحه بأما جافس قبلن وقول الله تعالى وجعل نسقكم أنكم تكذبون عن أبي مالك يشعر يضي الله عنه الناس الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة في يوم موتهم الجاهليات ركونهن الفخر بالحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال إن أحد إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من ططران ودرع من جرب رواه مسلم وله مانقاض لجمن زين رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت الصبح بالحديبية على أدري سواء كان ابن الليل فلما انصر فأقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله رسول الله قال قال قال, قال أصبح من عبادي من أمبي فأما من قال مطرنا فضل الله ورحمته فذلك أؤمن به بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب ولهما من حديث العباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق وكذا كذا وكذا فنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله هندات يحبونهم كحب الله وقوله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 له الله من كما يكره أن في النار وفي رواية لا يجد أحد حلوة الإيمان حتى الآخره وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ونحب في الله وأبغض في الله ولا في الله وعدا في الله فإنما تنال ولا الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وانكثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك وقد صارت عامة وقاوة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجد على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان خوف وولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله إنما يعمل مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وتزكاد ولمخشى إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أود في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجرح حرص حريص ويرد كراهيتك له وعن عائشة رضي الله وعن نسوف الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس رواه ابن حبان في الصفحيح باب قول الله عز وجل وعلى الله فتوكن إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجدت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبع من الأمين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله وعنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ولقى في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشواهم فزادوا من إيمانها الآية رواه البخاري باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله قالوا من يقنط من رحمة ربي إلا الضاللون ابن عباس رضي الله وعنه وقال رسول الله صلى الله وسلم فقال: أشركوا بالله ولا روح الله ولا مكر الله وعليم مسألة رضي الله عنه قالكم الكبائر: الأشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ولا روح الله رواه عبد الرزاق باب من, من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال على القمة والرجل تصيب المصيبة فيعلم النمن عن الله فرضوا سلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا في الناس هم من كفر الطعن في النسب والنهاح على الميت ولهما معلم مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرد الله بعبديه الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبديه الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء وعظم البلاي إن الله تعالى إذا حبقوا من ابتلاهم رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي باب ما جاء في الرياضة وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم له واحد الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملنا شرك معي فيه غير تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه وعمرفوعلى أقول لكم ما أخاف عليكم عندي المسيح الدجال قل لا قال شرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد باب من شرك رادة الإنسان بعمل الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينة وفريهم أعمالهم فيها الآيتين في الصحيح عن أبي رضي الله عنه وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاعيس عبد الديناني تاعيس عبد الهدرهمي تاعيس عبد الخميصة تاعيس عبد الخميلة إن أعطيها رضي وإن لم سخط السخط تاعيس وانتكس ولا شيك فلن تقش قوبى عبد آخر بعنان فرسي في سبيل الله أشعى راس مغضرة قدمة إن كان في إن كان في إن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له إن شفع لبن يشفع باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحلي ما حل الله وتحلي ما حرم فقد اتخذهم أربابا، وقال رضي الله عنهما يشك تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله صلى الله عليه وسلم تقول لقال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل إن عجبت لقوم عارف الإسناد وصحة يذهبون إلى رئيس فلانا والله تعالى يقول فليحذر الذين خالفون عن أمريا تصيبهم فتنة أتدري ما للفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك عن علي بن حاتم ورضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إن لسنا نعبدهم قال لي سحذرون ما يحل الله فتحذرون وحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد الترمذي وحسنه باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما وزلك قبل قريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به الآيات وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه وتبعد لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة لإسناد صحيح وقال الشعبي رحمه الله كان بل رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال يهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه لا يأخذون الرشوة فاتفقوا على يأتي كان في جهينة إليه فنزلت إليه فن الذين نزعون أنهم آمنوا ما زلوا إليه الآية. وقيل نزد في رجل اختصم فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب الأشرف ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله بابه انجح شيء من الإسماء والصفات وقال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن الآية في صحيح البخاري يعني علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون يكذب الله ورسوله وروا عبد الرزاق عن عم معاملين عن ابن طاوس عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وما أنه رأى رجل انتقض انتفض لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه وهلكون عند متشابه انتهى ولما سمع القراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزلوا فيهم وهم يكفرون بالرحمن باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال مجال مع معنى وقال رجل هذا ما ليرث عن أبائه وقال عبد الله يقولون لولا لا لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العنباس بعد حديث الزلم خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلفوك قولهم كانت الريح طيبة وملح حاذقا ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير والباب الآتي باب قول الله عز فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون في الشرك القولي في الألفاظ كما سيأتي وما سبق وما سيأتي بغير هذا الباب غالبه في الشرك الاعتقاد أو الأفعال، أما هذا الباب فخاص بالشرك للألفاظ فلا تجب بابه. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا تعلمون قال ابن عباس رضي الله عنه في الله على أنداته الشرك وأخفى من دبيب النمل على صفحة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لا تنى النصوص ويقول البط في الدارية النصوص وقال رجل صاحبي ما شاء الله وجد وقال رجل الله وفلان لا جل فيها فلان هذا كله بي شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كثر وشرك رواه الترمذي وحسنه وصحه الحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه وقال رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا من احب لي من ان نحلف بغيره وعن حذيفة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وعن ابن النخعي قال وعن إبراهيم الأخي أنه كان أنه يكره وأن يقول رجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول أولى ثم فلان ولا تقول لله وفلان باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعرفوا مجابئكم من حلف بالله في النصدق ومن حنيف له بالله في لم ولم يغضب فليسميه الله رواه ابن ماجه بسند حسن باب قول ما شاء الله وشئ عن قتيبة رضي الله عنهما أن يوديت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشكون تقولون ما شاء الله وشئ وتقوموا الكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفون يقول رب الكعبة وان يقول ما شاء الله ثم شئ رواه النسائي وصحى وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشهد فقال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله واحدة والنبي ما جعل الطفيل رضي الله عنه وأخيه عاشد رضي الله عنه اليوم منها أنه قال رأيت كنياتي تعلان من لاهود فقلت إنكم أنتم القوم لا أنكم تقولون عزير من ابن الله قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مرت من من صار فقلت أنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله قالوا أنتم القوم أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخوات من أخوات ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخمرتو فقال هل أخبرتمها أحدا قلت نعم قال فمن الله وأثنى علي ثم قال أما بعد فإن طفيل الرؤار يا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنياناكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد لكن قولوا ما شاء الله وحده. باب من سب الدار فقد أراد الله رقوا الله فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت نحيا وما يهلكنا إلا الدار الآية في صحيح نبيه رضي الله عنه ونبيه عن صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الله تعالى يؤذي يذيب آدم يسب الدهر وأن الدهر مقلب الليل والنهار وفي نوائت الله يسب الدار فإن الله الدار باب تسميم قطط نحوي في صحيح نبيه رضي الله عنه ونبيه عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خناس من عند الله يسمى ملك الأملك لا مالك الله قال سبحانه رحمه, رحمه الله مثل شهان شاه وفي نواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع لا باحترام يسمى الله تعالى وتقين يسمى جذاله عن نبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكناب الحكم فقال والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وعليه الحكم فقال إن قوم إذا اختلوا بشيء نتوني فحكمت بينهم فرضيك الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره بأو من هز بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى وليسألتهم نقول إنما كنا نخ قل الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أي منع الله رضي الله عنهما محمد ابن كعب بن وائل وسمعنا السماء قد لا تداخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غسوة تبوك كما رأينا بثقا وعين هؤلاء ارغوق ولا اكذب اسمهم عجبا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء فقال عمر بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فني رسول الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه فجاء ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتحل وركب ناقته فقال رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث وحديث الركب نقطع بعنا الطريق قال ابن عمضي الله عنه ما كأن نظيم تعلقا بلساة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكم رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونعف يقوله الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوليك وأنتم تستهزئون ما التفدئه وما يزيله عليه باب ما جافقه الله تعالى ولئن نذقناه رحمة منا من بعض الرواة مسته يقول أنها ذني الآية قال مجاهد هذا بعمل ونحوق به وقال ابن عباس إن رضي الله عنه ما يد من عندي وقال, وقال إنما أوتيت على علم قال قتاده على علم مني بوجه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني لهوال وهذا ما نقول مجاهد رحمه الله أوتيت على شرف وعن أبيه ريو الله عنه أنه سنعطوه الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثهثت من بني إسرائيل أبرص مقراما فأرد الله أن يبتليهم ملك ملكا فأتن أبرص فقال أي شيء نحب إليك قال له حسن جد حسن ويذهب عن الذي قد قال فمسحه فذاب عنه قدر ما أطين حسن جدا حسنة قال فأين المال يا قال الإيمان أو البقر شكي إسحاق فأطينا قطنة شرارة قال ما الله لك فيها قال فأتنا قراءة فقال أي شيء يا قال شر حسن ويذهب عن الذي قد قادرون الناس قال فمسحه فذاب عنه قدر ما أطين شر قال فأين المال يا حبوني قال البقر أوني بالفاطين بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها النعمة أحب قال ذا النعم فقال اي شيء نحب قال وان يرد الله لي مصاريفهم صر به الناس قال فمسحه الله فرق. قال فمسحه الله ورد الله لي مصره وان ذا المانع حب ولك وان الغنم فارتي اشات مولده فانت هذا وكان لهذا من ولهذا واجب البقر ولهذا واجب الغنم قال ثم انه وتلمر صفي صمته فقال رجل مسكين قلني قطعت من حبل في سفري فلا بلغني اليوم إلا بالناس ما بكسب من الذي أعطاك الله الحسن والجلال الحسن والمال بعيد أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأنه يعرفك ألم تكن أبرا صيقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورث هذا المال كامرا عن كابر فقال إن كنت كاذما فصيرك الله إلى ما كنت وعلمتك القراب صمت ويتي فقالوا ما قال هذا وداني مثل ما وداني هذا فقال إن كنت كاذما فسييرك الله إلى ما قال وتنعمى في صورة ميته فقال جمسكي وابن سمين قل... انقطعت من الحبال في سفني فلا بلاغني ليوم إلا باللي ذملك أسألك بالذي رد عني كما صارك أنشأت أتملغ بي في سفني فقال قد كنت أعمى فرد الله بصني فأخذ ماشيت ماشيت لي بصني فقض ما شئت ودا ما شئت فوالله إن أجدك لهم شيئن أخذته لله فقال أمسك مالك لك فإنهم تريتم رضي عنك وسهط على صاحبيك أخرجا وبقوم الله تعالى فلما تهما صالحا جاءوا توكا فيما تهما الايه قال من عبد وما ذلك وقال ابن حزم يتفق ما كل اسم ما بعد النغير لك ابن عمو عبد الكايمه وما شابه ذلك جاء المطلب وقال ان الله صلى في لا يقال لما تغشاها ادم وحاملت فاتهما المجلس قال اني صاحبكم الذي اخرجكم من الجنه لا تطيعني او لجانا له قرني ايين فيخرج من بطنك فيشقوه ولا فعلنا ولا فعلن, فعلن يخوفهما سميا سمي وعبد الحاز فابيا يطيعوه فخرج ميتا ثم, ثم حملت فاتاهما فقال بس قوله فأبايا أن يطيعوا ذخر جميتا ثم حملت فاتاهما فذكروا لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحيث فذلك قولوا جعلان شركا فيما أتاهما رابن وبحاتم ولو بسأين عن قتاة رضي الله وأنه قال شركا في طاة ونباكم في إباته ولو سينصح عن مجاهد في قوله صالحا أنه قال أشفقا لا يكون وذلك ارمانه انا سعيد وغينهما فما يقولون الا يتنا والله الاسماء الحسنى فجلو بها وذر الذين يلحدون في اسمائه الايه ذكرنا مئات من امت نبي الله عليه وعلمه انه يقون يلحدون في اسمائه يشركون ونسمنا من الاله ونسمي العزيز ونعم الرحيم والله تكون في مائس منها باب لا يقال السلام على الله في ص يعني رضي الله عنه انه قال كن اذا كنا ما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من اماني السلام على فلان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والسلام الله بين بَعْضُهُمْ يَقُولُ <تصفيق> الله اللَّهَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّهُ لَا الله مَا الله أَيْدِيهِمْ الله مَا لَمْ يَعْلَمْهُمَا لا يقنهاكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن الله لا يكنها له ولمسلم وان يعظم فإن الله لا تعظم شأنه عطا لا يقن ابن وامتي في الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقن ربك وانضر ربك يقول وابتي وان يقول سيدي ومولي ولا يقن احدكم ابن وامتي فتاي وفتاتي وغلامي لا يرد من سأل بالله عليهن عما رضي الله عنه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله عفا ومن سأل بالله عفا وقوموا دعاكم فاجيبوا معروف فكافئوه انوماتكافئوه فدعوه حتى تروا انكم قادوا كما فاتموه وهو مدودن سيبي سنصيبا لا سربج للجن الجنه رضي الله عنه انه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الجنه ان الجنه وهو مدود مجا في الله تعالى يقول لو كان لنا هنا قال ما قدوا لا يفصحنا من الله عنه الله, الله عليه وسلم قال احنصوا على ما ينفق بالله ونا وإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتهم عمل شيطان باب النهي عن سبني عنه امي ابنك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبني فاذا رايتم من فإذا رايتم ما تكرهونه فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح ما فيها وشر ما امرت به صححه الترمذي باب قولنا ان يظن بننا يغير الحق وان الجاهليه يقولون لنا من الامر شيء قل ان الامر كله لله الايه وقالوا ان بالله يظن السوء عليهم دائره السوء الايه وقم القيم في الايه الاولى فظنوا من نفسه الان اصم وصلوا وان امره سيظمحل وفسروا بظنهم انما اصابهم ما يكن لمقدر الى يهاكده ففسروا بان كان الحكبه وان كان قدر وان كان أن يتم امره وسوني ونذر مدني وهذا هو ظن السوء الذي يظنه المنافقون في بالزور فت كان ذا ظن السوء لانه ظن غير سبحانه وما ليق وحمد وعدي الصادق يكون ما وأنكر أن يكون قدره لحكمة ما يغير سيقال الحمد والثامن ذلك لمشأة مجردة فذلك ظن الذي يكفر فو الذي يكفر من وقت الناس من بالظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم ولا يسأل من ذلك إلا من عرف الله وأسماه وصفاته ومجده حكمته وحمده فليأتي النبيب الناص من نفسه بهذا وليت من الله ويستغفر من ظني بربي ظن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 وقال نوام رضى الله عنه وما الذي نفسه ابن عمر بين لو كان احد مثل عشر ذم سم انفقوا سمينا ما قومه الله منه التامل من قديس ثم سألنا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الي منهتم من يومنا كتابي ورسلي والي منهتم من خير ورسول وانما الصامت رضي الله عنه قال ابنه يا بني انك لن تجد حتى تعلم أن ما لم يكن ليخطئك وما اخطؤك لم يكن نصيبك سمعت رسول الله, الله عليه يقول الله فقال يكتم فقال قال أكتب قال شيء حتى تقوم الساعة يا أبوني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على يقيني هذا فليس مني وفي نواة الله أحمد إنه ولم أخلق الله القنف ثم قال أكتب فجرى في تلك الساعة مما هو كان إلى يوم القيامة وفي نواة ابن نواب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يوم القدر خير وجر الله بالنار وفي المسلم أسنع عن ابن الديلمي الديل رحمه الله وأنه قال أتي توب يا ابن رضي الله عنه فقلت في نفسي في حديث يذهب هو من قلبه فقال. لو وقتم اذا احد ذابا ما قبل الله منك حتى تهت من القرني وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما يخطئك لم يكن مصيبا ولو متعنغي هذاك من اهل النور ولفيذا ابن الله بن الله الله وسلم في في انمي ورضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا يخلقون يخلقون له يخلقون حبه او يخلقون شعره وله معنى اش رضي الله عنه الله الله عليه قال الناس الله الله قال الله الله عليه كل مصور في النار يجعله بكل صورة صور ونسل نعذى بها في جهنم ولهما عن رضي الله عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كلفة ينفق فيها روحة يسمي نافة ولمساعدين بله يجعل أنه قال قال لي رضي الله عنه ألا ما ذكى على ما بثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدنسوا نطق <تصفيق> المسوا ونقرمشا الا إِلَّا بام ما مَا في فِي الحلف قوم لا اللَّهِ واحفظوا وَاحْفَظُوا عن مرورهن ي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفق لسنه ما الله لا الله يوم ولا الله الله الله الله قالوا سنلهم خيرهم ومنتي قنيصا ما لدي اناما وما لدي انام وقال عمران فلادي ذكر بعد قني مره ثم انما انتم قوم تشهدون ولا يشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون الضم في مسلما وفي علم الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قنيصا ما لدي ثم من قوم تسبق شهادتهم اهل يمين وقال ابراهيم وكان مضيبنا شهاد اهد ونحن لا وعجف في مثل هذه مثل النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا واوفوا بالعقود انما توكل على الله بريت الله وناصر الله صلى الله عليه وسلم كان الامر من عجج يوم السيده مصادق والله بسم اسمي الله في اسم الله قاتلوا من كبر بالله ولا تغن ولا تغدروا ولا تمثوا وتغدروا وليدا وإذا نقل ان وكمن وشيك نفدوا من اثناس خيصان او خيل فيتهنما جاء وكفكم وكفهم ثم هم من إسلام من منهم من من ذلك مع فإنما يتحولوا منه فأخبروا منهم يكونوا كاراب المسلمين ولا يجرع عليم حكم الله يتعال لن يجعل المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيش ألا يجاد ما يسلم فإنهم, فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإنهم جابوا كثق من منهم وكفانهم فإنهم أبوا بالله وإذا عصرت الى حسن فرادك ان جعل ذمه الله وذمه النبي فاجل ذمه الله ذمه نبيه ولكن جعل ذمه تكون ذمه اصحاب فانكم ان تخفضمكم واهون ذمه اصحابكم اهون وان تخفض ذمه الله وذمه نبي واذا عصت نعص فرادك ان تنزي ملكم لا فاجز ملكم لا ولكن انزل ملكم ما الله جل وعلا الله انه قال قال الله الله عليه قال رجل الله الله من ذا الذي يتانى أن اغفر لهن اني قد وفي <تصفيق> عندي أبي هريضة رضي الله عنه أن القائن رجل عامي رضي الله عنه تكلم بكلمة او بقد هو واخرته باب الناس يشفع بالله على على باب الناس يشفع بالله على خلق عن ابن رضي الله عنه أنه قال جاء رب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذوكت له نهكه انفس وجاعيال نهكه الاموال فنسقينا ربك فالناس من لا ينفعكم بك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما سانه سبحات الالف في ذلك اليوم ثم قال أتدري ما الله إن شن الله يعظم من ذلك إنه لا يستشفى بالله على حد وذكر الحيث رواه أبداود فهو ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم عن التوهد وسدنيق قشير. ان رضي الله عنه قال تلقى في المنام الله صلى الله عليه وسلم فقلنا فقال السيد الله قلنا واضضنا فضضنا واضمنا طوله فقال قوموا بقولكم وما قولكم ناسدني منكم الشيطان راها وداود رسالا جيدا الله يا الله يا, خيرنا خيرنا سيدنا. يا الله أن من الله التي باب ما جامقه الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عبدالسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من لحبة صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجان السماوات على يسمع ويضين لا يسمع والشجر على يسمع والماء والسرى على يسمع وسائر الخلائق على يسمع فيقول أنا الملك فضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدى بدن واجزه وتصديق لقوي ثم قرأ وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات وطيات بيمين الآية وفي نواة المسلم والجبال والجلو على يصبع ثم يهزون فيقول أنا الملك وأنا الله وفي نواة المخارجة للسماوات على يصبع والماء والسرع على يصبع والسائر والخلق على يصبع أخرجا ولمسلمين عن النعم رضي الله عنهما ورفوعا يطوئن له السماوات يوم القيامة ثم يأخذون نبي يجن ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطول أرضينا السبعة ثم يأخذه النبي شمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ورئيان من أباس رضي الله وأنه قال ما سمعت سمع ولا أضن سمع فيك في الرحمن إلا كأمرنا في يدي أحدكم وقال لي حدثني ونسن قال أخبران أبن وهم قال, قال قال أبن زين حدثني أبي قال قال, قال رسول الله يسأل الله عنه وسلم السبع في الكرسي إلا كدراه المسبعة ونقيت في وعلى قال مدرى رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملك كرسي في النعش إلا كحلقة من حديد نقية من ذا رف لا تملأه وعليم رضي الله عنه أن قال بين السماء الدنيا عام وبين كل سماء عام وبين السماء السماة عام وبين كرسي والماي خمس عام والعرش فقل ما والله فقل العرش لا يخفى علي شيء من أعمالكم أخذوا من عن حمد السماة الناس من عبد الله عن زرّن عن عبد الله وراه من أول مسوي ناس من أنبياء عن, عن عبد الله رضي الله عنه قال ونحذو ذهابي قال وله طرق ب عن المطان ض الله اللَّهُ الله صله عليه وسلم هل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم هل تدرون كمية السماء والأرض هَلْ الله ورس آلم قال من مس خ ووب كلسمسم مسة خة وكذا كلسماء مسة خ وب السمااء س شبححس هذا كتاب عظيم أو كتاب التوحيد قال في حاشة كتاب التوحيد لم يصنف مثله قبل ورحمه الله جعل الأبواب فيما يناقض التوحيد بالكلية أو ينقصه وما فيها أيضا من المعاصي وما فيها أيضا من البدع وذكر رحمه الله ما يناقض أو ينقص التوحيد من ناحية الشبهات، أما من ناحية الشهوات فلم يذكرها مثل الزنا والخمر، لأن الذي يقدح بالتوحيد قدح مباشرا وقويا هو هي الشبهات وهي أضر على ما في القلب، لذلك توبة صاحب الشهوة أيسر من توبة صاحب الشهوة، لذلك قال بعض العلم قل لا ينتوب صاحب بدعة بالله.